والطوب وكتاب مسقوط في رق منشور والبيت المعمود والسقف المرفوع والبحر المسجون إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع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 إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذابا زحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رعين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنادعون فيها كأسا لا نظم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُنَّ قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِن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 قلت رب صوف إني معكم من المتربيين أم سأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم قاغون أم يقولون تقوولا بل لا يؤمنون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 مغرم مسقلون أم عنده الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِن يَرَوْقَ سَمًّا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ يَتَرَبَّصُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذاباً دون ذَلِكَ وَلَكِنَّ أكثَرَهُمْ لَا يَغْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْ وَإِذْ بَرَّ النُّدُومِ